لتجدن تجدن الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركون ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون الحقامه الاكبر في فلسطين الآن الان في هذا الزمن لا يزال موجود وهو الراس يقول ما نصه إن الله ندم على خلق الفلسطينيين، فهو الآن قاعد ينفذ إرادة لله عزوجل يقتل في الفلسطينيين علشان الله ما يبغاه، ويعرفون أنهم يجتمعون لكي يذبحوا. ذكر الشيخ علي عبد الخالق الجرني حفظه الله ونفع به في أحد شرطته الممتعة أن حاقما في زمن الوصول الأول لهم عندما نزل إلى الميناء إلى غزة. اخذ يبكي بطريقه هستيريه دموع ونشيج فانتبه له الناس كلهم وجاءوا اليه هذه دموع الفرح فرحان ان جئتي الى ارض الميعاد الى ارض اللبن والعسل قال لا لا والله ليس دموع الفرح اجل ليش تبكي يوم نصر ويوم عوده حاجه مخططين لها الاف السنين ما نفرح فيها قال ارى نبوءه محمد تتحقق إننا نجتمع للذبح نفرح بيش وذكر الشيخ ايضا في قصة أخرى لأحد الشباب الفلسطيني وهو يعذب تحت أيدي أحد الضباط اليهود فقال له الشاب في عنفوان الألم نبينا وعدنا أن نقتلكم والعجب أن اليهودي قال أعلم ثقافة عادية عسكري اسألوا عن الاستراتيجيات اسألوا عن الأساليب الحربية يمكن يفتيك لكن ما... ثقافة نبينا وعدنا أن نقتلكم قال اعلم ولكن ليس الآن خذ علم من, من من اليهودي قال له الفلسطيني الشاب متى قال له إذا صار عددكم في صلاة الفجر زي عددكم في صلاة الجمعة وزميل لي مقرب يحدثني الآن أن الشوارع اللي في النص الجزر تزرع بالغرقد وأن البيكات اللي في البيت تزرع بالغرقد يقسم بالله أنه راها بعينه إيش قصة الغرقد هذا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم للاسف يطبقونه ويعرفونه أكثر منا وهو حديث محمد لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهود يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه مش أجر يهود يحتمون فيه عجب ولله العجب يا أخوان فينبغي أن يكون دورنا أن نعد أنفسنا إعدادا إيمانيا أن نعد أنفسنا وأبناءنا لهذه الأمور العظام شئنا أم أبينا سنخوض هذا المعترك سيغمرنا السيل، فهل سنظل ريشة تقلبها الرياح ظهرا لبطن أم سيكون لنا دور عندما تعرف من أين تؤكل الكتف عندما تعرف من أين تأتيك الضربة سيكون الأمر مختلف فأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وموطن وأن يصلح أحوال أمة محمد الأجمعين وأن يهدينا للتي هي اقوم أن يجعل كل أعمالنا صالحة وأن يجعلها لوجهه تمارك وتعالى خالصة ولا يجعل لأحد غيره فيها شيئا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا واتوب اليك جوال تذكر زادك المدخر ولمزيد من التواصل يمكنك زياره موقعنا على الشبكه العنكبوتيه او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني